موقع نداء ا ل إ س ل ا م يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب أ ج م ع ي ن اللهم علمنا ما ي ف ع ن ا وارزقنا العمل بما علمتنا اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما فهلا وسهلا بكم أ ي ه ا ا ل إ خ و ة في بيت م بيوت الله تبارك وتعالى وفي مجلس من مجالس ا ل ط ا ع ة و ا ل إ ي م ا ن و أ ش ك ر ح ق ي ق ة جميع ا ل إ خ و ة من مصلين وقائمين على هذا المسجد المبارك وعلى ر أ س ه م الشيخون بدر ا ل ن ص و ر جزاه الله خير على هذه الجهود ا ل م ت و ا ص ل ة في ا ل د ع و ة إ ل ى الله سبحانه وتعالى و أ س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في هذه ا ل د ق ا ق ا ل ي س ي ر ة أ ح ب أ ن أ ش ا ر ك ك م ما يجول في نفسي وفي خاطري من الكلام عن حديث شيق م ا ت ر أ ل ا وهو الكلام عن جنات النعيم ا ل ج ن ة التي جعلها الله تبارك وتعالى دارا للمتقين ودارا لعباده المؤمنين أ و ج ب الله سبحانه و تعالى على عباده في هذه الدنيا فرائض و واجبات و حرم عليهم حدود و محرمات فمن استقام على أ م ر الله و التزم ب أ و ا م ر ه و أ د ى حقوقه و اجتنب محارمه و معاصيه و لم ينتهك حدوده كان ب إ ذ ن الله تبارك و تعالى حريا أ ن يفوز ب ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض اعدت للمتقين لذلك ا ل ج ن ة هي س ل ع ة الله تبارك وتعالى ا ل ج ن ة هي نور ي ت ل أ ل أ و ر ي ح ا ن ة تهتز ونهر مطرد ض وقصر مشيد قصورها ع ا ل ي ة و أ ن ه ا ر ه ا ج ا ر ي ة فيها الحور والغلمان و ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة من دخلها لا يخرج منها لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم يصحون فيها ولا ي س ق ب و ن يعيشون فيها إ ل ى أ ب د ا ل أ ب د في نعيم متجدد في كل يوم بل في كل ل ح ظ ة يتجدد النعيم ل أ ه ل ا ل ج ن ة لا يمل أ ه ل ا ل ج ن ة من السكنى فيها ولا يمل أ ه ل ا ل ج ن ة من النعيم فيها ف إ ن النعيم فيها متجدد متغير على حسب ما تشتهيه أ ن ف س أ ه ل ا ل ج ن ة حديث واحد فقط يبين هذا المعنى قبل أ ن ندخل في ص ف ة ا ل ج ن ة ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم أ ن أ ه ل ا ل ج ن ة يذهبون في كل يوم ج م ع ة إلى سوق الجنة. في كل يوم جمعة يذهبون الى ج جمعة ن يذهبون ة في يوم كل ل إ سوق ا ل ج ن ة طبعا هم يذهبون لسوق ا ل ج ن ة لا لكي يبيعون ويشترون ل أ ن ه لا بيع فيها ولا شراء فيها ما تشتهيه ا ل أ ن ف س وتلذ ا ل أ ع ي ن و أ ن ت م فيها خالدون كل شيء يتمناه المؤمن في جنات النعيم يجده عنده حاضرا بمجرد أ ن تتحرك نفسه ورغبته بشيء ما يجده أ م ا م عينيه حاضرا فلا ح ا ج ة للعمل ولا للبيع ولا للشراء ولا للاكتساب ولا للتعب كل هذا في هذه الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى فلا يخرجنكما من ا ل ج ن ة فتشقى لقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن في كبد الجميع غير مرتاح في هذه الدنيا لا تقول لي غني ولا تقول لي ذا منصب ولا ذا مكان الجميع في شقاء فالدنيا قد جبلت على الشقاء والكدر إ ن سرتك يوما س أ ت ك أ ي ا م ا ان أ ض ح ك ت ك س ا ع ة أ ب ك ت ك اعواما ودهورا هذه الدنيا لذلك هي سجن المؤمن و ج ن ة الكافر حتى قال ا ن لم أ ن س ى موضوع السوق س أ ر ج ع إ ل ي ه حتى قال أ ه ل العلم في سيره المحدث الكبير ابن حجر العسقلاني معروف محدث الديار ا ل م ص ر ي ة وهو يصفونه ب أ م ي ر المؤمنين في الحديث في زمانه صاحب كتاب بفتح الباري شرح صحيح البخاري معروف هذا بلغ منصبا عظيما يعني كبير ق ض ا ة مصر منصب كبير فكان يوم ا ل أ ي ا م خارجا في السوق و له موكب هذا ابن حجر العسقال له موكب كونه كبير القضاه فكان في هذا الموكب يمشي فمر في السوق على يهودي فقير معدم فقام هذا اليهودي و س أ ل قال من هذا قالوا هذا الحافظ بن حجر العسقلاني كبير القضاه فقام اليهودي واعترض طريق الموكب أ و ق ف الموكب وقال إ ن ي سائلك سؤالا قال تفضل قال أ ن ت م ا ل آ ن تقولون في دينكم أ ي ه ا المسلمون أ ن الدنيا سجن المؤمن و ج ن ة الكافر و أ ن ا في نظرك كافر و أ ن ت مؤمن كيف ا ل آ ن أ ن ا في فقر و في ضنك من العيش لا أ ك ا د أ ن أ ج د ك س ر ة خبز و لا ش ر ب ة ماء و أ ن ت تعيش في هذه ا ل أ ب ه ه شبهه فقال الحافظ ابن حجر و لكن على من تنطلي لا تنطلي على أ ه ل العلم الربانيين الجواب حاضر فقال أ ن ا ب ا ل ن س ب ة لما ينتظرني في جنات النعيم في سجن و أ ن ت بالنسبه ة مت على ذ ا ا لما ك ف ر وأنت بالنسبة ل ينتظرك من العذاب في نار الجحيم في ج ن ة سبحان الله جواب سديد لذلك أ ه ل الدنيا كلهم في سجن قيود أ ت ظ ن أ ن النفس لا تميل إ ل ى الشهوات تميل الرجل يميل ا ل م ر أ ة و ا ل م ر أ ة ي م ي ل للرجل ويميل إ ل ى المال يريد المنصب يريد لف د و ر ا ن يريد النوم ويؤثر على ص ل ا ة الفجر يريد الفطر ويؤثر على الصيام مشاق تكاليف ولكنهم تذكروا ورفعوا رؤوسهم ونظروا في آ خ ر المطاف ع ل ا م ة و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين في جنات النعيم فصبروا فاقول في ا ل ج ن ة أ ه ل ا ل ج ن ة يذهبون في كل يوم ج م ع ة لسوق لماذا يذهبون إ ذ ا كانوا لا يبيعون ولا يشترون ليتزاورون يعني جالسين في مسجد العصفور يتذكرون ا ل أ ي ا م ا ل خ ا ل ي ة في الدنيا التي قضوا ا ل أ و ق ا ت في ا ل ط ا ع ة و ا ل ص ل ا ة والصيام و ا ل ق ر آ ن واجتمعوا على ا ل ط ا ع ة والخير ي ت ذ ك ر و ن هذه ا ل أ ي ا م كلوا واشربوا هنيئا بما أ س ل ف ت م في ا ل أ ي ا م ا ل خ ا ل ي ة الله و ك ب ر فيتزاورون و يعني ي ت ح د ث و ن ف إ ذ ا رجعوا من السوق إ ل ى قصورهم و أ ه ل ي ه م هبت ريح الشمال هكذا الحديث فحثت في وجوههم ل أ ن ا ل ج ن ة أ ر ض ه ا ترابها المسك و الزعفران حثت في وجوههم الزعفران و المسك فيزدادون حسنا و جمالا ف إ ذ ا ما رجعوا إ ل ى أ ه ل ي ه م و إ ذ ا أ ه ل و ه م يعني نساؤهم وذراريهم في القصور والخيام والغرف قد ازدادوا حسنا وجمالا فيقولون والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون لهم و أ ن ت م والله ازددتم بعدنا حسنا وجمالا اذن نعيم متجدد أ ع ي ر و ن القلوب و ا ل أ س م ا ع أ ي ه ا ا ل إ خ و ة ولنقف وقفات موجزه مع ص ي ف ة جنات النعيم إ ذ ا تجاوز المسلمون الصراط والصراط هو جسر ممدود على متن جهنم أ ع ا ذ ن ا الله و إ ي ا ك م من جهنم أ ر ض المحشر أ ر ض ا ل ج ن ة صراط مضروب جسر مضروب هذا هو الصراط الجسر مضروب بين أ ر ض المحشر و أ ر ض ا ل ج ن ة ومن أ س ف ل ه النار وعلى جنبي الصراط كلاليب خطاطيف تخطف الناس على قدر أ ع م ا ل ه م تجاوز المؤمنون الصراط ومن تجاوز الصراط لن يرجع م ر ة أ خ ر ى خلص قد جعل النار خلف ظهره بحمد الله عز وجل ي أ ت و ن على ا ل ج ن ة إ ذ ا أ ت و ا على ا ل ج ن ة لن يجدوا ا ل ج ن ة م ف ت و ح ة ا ل أ ب و ا ب إ ن م ا ا ل ج ن ة أ ب و ا ب ه ا م غ ل ق ة و أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ث م ا ن ي ة كما ذكر النبي صلى الله عليه و سلم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 و أ ب و ا ب النار س ب ع ة لها س ب ع ة أ ب و ا ب لكل باب منهم جزء مقسوم و ت أ م ل أ ي ه ا المسلم أ ب و ا ب النار س ب ع ة و أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ث م ا ن ي ة ذلك ل أ ن ر ح م ة الله سبقت غضبه ر ح م ة الله أ و س ع وهو أ ر ح م الراحمين فكانت أ ب و ا ب ا ل ج ن ة أ و س ع و أ ك ث ر ل أ ن ا ل ج ن ة رحمته والنار عذابه ياتون على أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ولها ث م ا ن ي ة أ ب و ا ب م غ ل ق ة ا ل أ ب و ا ب وصف النبي صلى الله عليه وسلم أ ب و ا ب ه ا س ع ة هذه ا ل أ ب و ا ب يعني ما بين دفتي الباب سميه ب ا ل ع ا م ي ة شرشوب الباب كما بين م ك ة وبصرى بصرى في الشام على الحدود ا ل م ت ا خ م ة بين الشام والعراق و م ك ة في يعني غرب ا ل ج ز ي ر ة ب ع ي د ة جدا فما بين م ك ة وبصره هذا هذه ا ل م س ا ف ة التي تكون بين مصراعي الباب الجنه من ابواب الواحد من أ ب و ا ب ا ل ج ن ة أ م ا ما بين الباب و ا ل آ خ ر م س ي ر ة أ ر ب ع ي ن س ن ة يعني إ خ و ا ن ي مسافات و أ ر ق ا م والله فوق تصور العقل البشري باب ما بين مصراعيه كما بين م ك ة وبصره وما بين الباب و ا ل آ خ ر م س ي ر ة أ ر ب ع ي ن س ن ة يعني لو جئنا بفرس بجواد بحصان سريع مضمر يعني يستخدم للسباقات وللجري السريع و ع ط ي ن ا ه فارسا وقلنا له يلا اجري بهذا الفرس دون توقف ب أ ق ص ى س ر ع ة ل م د ة أ ر ب ع ي ن س ن ة فما هي ا ل م س ا ف ة التي ستقطعها هذه تكون ما بين البابين من أ ب و ا ب ا ل ج ن ة والعلم عند الله تبارك وتعالى هذه ا ل أ ب و ا ب قال صلى الله عليه وسلم ولياتين عليه يوم كظيظ من الزحام ن س أ ل الله تبارك وتعالى أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م ممن يزاحم على تلك ا ل أ ب و ا ب تزاحمون للدخول إ ل ى جنات النعيم ا ل أ ب و ا ب م غ ل ق ة حتى يبرز النبي صلى الله عليه وسلم من وسط هذه الجموع التي كتبت لها ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة يخرج من بينهم صلى الله عليه وعلى اله وسلم ف ي أ خ ذ ب ح ل ق ة الباب و يطرق الباب فيقول خازن ا ل ج ن ة من داخلها من فيقول محمد صلى الله عليه و سلم فيقول الخازن بك أ م ر ت أ لا أ ف ت ح ل أ ح د قبلك و هذه ا ل ش ف ا ع ة ا ل خ ا ص ة للنبي صلى الله عليه و سلم أ ن ه تفتح له أ ب و ا ب الجنان عندها تفتح أ ب و ا ب الجنان يا الله فلا تسل عن ا ل س ع ا د ة وعن السرور والحبور وعن ر ا ح ة النفس و ل ذ ة ا ل أ ع ي ن مما يشاهدونه من النعيم المقيم الذي أ ع د ه الله تبارك وتعالى لهم في جنات النعيم إ ذ ا دخلوا كل واحد من أ ه ل ا ل ج ن ة يذهب م ب ا ش ر ة إ ل ى بيته و ق ص ر ي في ا ل ج ن ة لا يخطئه كما أ ن ن ا لا نخطئ بيوتنا في الدنيا يعني ا ل آ ن سنتفرق نسال الله ان يجعل تفرقنا تفرقا معصوما وان يقال قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم إ ل ى حسنات كما جاء في الحديث لو خرجنا بعد هذه ا ل ك ل م ة سيرجع إ ل ى بيوتنا هل يحتاج أ ح د ن ا دليلا يدله إ ل ى بيته أ ب د ا فسبحان الذي عرفهم وسبحان الذي أ ر ش د ه م وسبحان الذي دلهم إ ن ه الله جل في علاه إ ن سالت أ أخي ل ت ح ب ب ي عن د ر ج ا اخي ل سألت ج ن إن ة أ الحبيب عن درجات ا ل ج ن ة فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إ ن في ا ل ج ن ة م ئ ة د ر ج ة جعلها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء و ا ل أ ر ض ذكر ابن ت ي م ي ة رحمه الله أ ن عدد درجات جنات النعيم بعدد آ ي ه ا ل ق ر آ ن الكريم عدد ا ل آ ي ا ت في ا ل ق ر آ ن الكريم كم س ت ة الاف و... ماذا نسيت الرقم أ ن ا يعني يزيد على س ت ة الاف يقارب س ت ة الاف ونصف تقريبا ً فقال ابن ت ي م ي ة رحمه الله بعدد آ ي ه ا ل ق ر آ ن الكريم تكون عدد درجات جنات النعيم من أ ي ن أ خ ذ هذا الكلام هذا ا ل إ م ا م الكبير من قول النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يقال لقارئ ا ل ق ر آ ن الله أ ك ب ر هنيئا لحافظ ا ل ق ر آ ن يقال لقارئ ا ل ق ر آ ن في ج ن ا ت في ذلك اليوم العظيم ا ق ر أ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ف إ ن منزلتك عند آ خ ر آ ي ة ت ق ر أ ه ا هذا لا يكون إ ل ا لحافظ ا ل ق ر آ ن أ س أ ل ك م بالله أ ل ا يود أ ح د ن ا في ذلك اليوم العظيم عندما يرى الحفظ يرتقون انه قضى حياته كلها في حفظ ا ل ق ر آ ن الكريم بلى و الله ولا زلنا في هذه ا ل ف س ح ة و ا ل م ه ل ة ا ل ق ر آ ن أ ق ب ل عليه يقبل عليك يقول الله تبارك و تعالى و لقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من مدكر ميسر إ ذ ا أ ق ب ل ت عليه يقبل عليك فمن هذا الحديث قال ابن ت ي م ي ة رحمه الله عدد درجاتها يعني من ا ل ن ا ح ي ة ا ل إ ج م ا ل ي ة درجات ا ل ج ن ة بعدد آ ي ة ا ل ق ر آ ن الكريم أ م ا م ئ ة د ر ج ة منها خ ا ص ة للمجاهدين في سبيل الله كما جاء في هذا الحديث وما بين الدرجتين كما بين السماء و ا ل أ ر ض ج ن ة ع ا ل ي ة وسعت السماوات و ا ل أ ر ض وسارعوا الى ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض لا نظن أ ن ا ل ج ن ة يعني م ح د و د ة و ض ي ق ة و س ع ة السماوات و ا ل أ ر ض فهذه درجاتها أ خ ي الحبيب أ م ا إ ن س أ ل ت عن أ ن ه ا ر ه ا ففي ا ل ج ن ة أ ر ب ع ة أ ن ه ا ر كما جاء ذلك في ا ل ق ر آ ن الكريم وفي ا ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة قال الله تبارك الله مثل ا ل ج ن ة التي وعد المتقون فيها أ ن ه ا ر من ماء غير آ س ن غير آ س ن أ ي غير متغير الماء إ ذ ا بقي سيتغير ماء ا ل ج ن ة غير آ س ن لا يتغير إ ل ى أ ب د ا ل آ ب د ي ن ما يحتاج الى مكاين تصفيه وتكرير ومعالجات ك ي م ي ا ئ ي ة أ ب د ا ً رباني صنع الله الذي أ ت ق ن كل شيء مثل ا ل ج ن ة التي وعد المتقون فيها أ ن ه ا ر هذا ا ل أ و ل من ماء غير آ س ن و أ ن ه ا ر من لبن لم يتغير طعمه اللبن في الدنيا حتى اللبن يقول لك والله طويل ا ل ص ل ا ح ي ة أ و طويل ا ل أ م د كم سيبقى يعني أ ش ه ر م ع د و د ة و ينتهي حتى هذا طويل ا ل أ م د سيفسد وهو أ ص ل ا ً لن يكون طويل ا ل أ م د إ ل ا بمعالجات و ب س ت ر و إ ض ا ف ا ت مواد و الى آ خ ر ه أ م ا لبن ا ل ج ن ة لم يتغير طعمه يبقى ثم قال الله تبارك و تعالى و أ ن ه ا ر من خمر ل ذ ة للشاربين لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا ي ة ا ل أ خ ر ى ولا ينزفون ك خ م ر الدنيا الذي يصيب شاربها بالصداع والنزيف هي ل ذ ة ي أ خ ذ ه ا هرب ا من مشاكله وهمومه بدل من أ ن يفر إ ل ى الله و أ ن ي ل ج أ إ ل ى الله و أ ن يدعو الله أ ن يفرج همه و أ ن ي ن ف س كربه ي ل ج أ ل ل م س ك ر ا ت والمخدرات ولذلك تجده تصاب بالصداع والنزيف ومن مات وهو مصر عليها حرم أ ن يشرب من خمر جنات النعيم و إ ن دخل ا ل ج ن ة هذه ق ض ي ة م ه م ة وهذا الذي رجحه اهل التحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا فلم ي ش ر ب ه ا في ا ل آ خ ر ة اختلف أ ه ل العلم قالوا طيب هذا الذي سيدخل النار لن يشربها لن أ ه لن يدخل ا ل ج ن ة أ ص ل ا ً إ ذ ا دخل ا ل ج ن ة كما هو معتقد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في المسلم العاصي اذا لم, لم يتب وتاب على ذلك قد يعذبه الله ثم يغفر له بفضل التوحيد كما تعلم و من معتقد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة هذا الذي غفر له بعد أ ن عذب ودخل ا ل ج ن ة ولكنه كان مدمنا مستمرا على شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها هل يحرم شربها في جنات النعيم نعم سيحرم شربها في جنات النعيم وقد جاءت نصوص ص ر ي ح ة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عندما ذكر أ ن شراب أ ه ل ا ل ج ن ة الخمر و أ ن لباس أ ه ل ا ل ج ن ة الحرير و أ ن آ ن ي ت ه م الذهب و ا ل ف ض ة فمن أ ك ل في آ ن ي ة الذهب و ا ل ف ض ة في هذه الدنيا وهذا أ م ر محرم من ك ب ا ر الذنوب كما تعلمون ومات وهو مصر عليها لن ي أ ك ل بها في جنات النعيم ومن لبس الحرير من الرجال في هذه الدنيا دون عذر ومات على ذلك وهو مصر عليها ودخل ا ل ج ن ة حرم من لبس ثياب الحرير ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو مصر عليها ولم ي ت ب ودخل ا ل ج ن ة حرم من شرب الخمر في جنات النعيم ف إ ن الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أ ح د ا ثم قال و أ ن ه ا ر من عسل مصفى شوف تخيل هذه ا ل أ ن ه ا ر نهر النهر مما ماشي قد يكون رايناه في الدنيا لكن نهر من لبن انظر ل هذا الجمال ونهر من خمر ونهر من عسل وهذه ا ل أ ن ه ا ر أ ي ه ا ا ل إ خ و ة تجري على ظهر ا ل ج ن ة ما تحتاج إ ل ى أ خ ا د ي د أ ن ه ا ر الدنيا كيف تجري أ خ د و د يعني تتشقق ا ل أ ر ض فيكون كالمجرى ولا لن يجري النهر سيسيح لن يكون مجرى له فلا بد من أ خ ا د ي د أ م ا أ ن ه ا ر جنات النعيم تجري على ظهر ا ل ج ن ة دون أ خ ا د ي د جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر هذه ا ل أ ن ه ا ر تتفجر من بحار ا ل ج ن ة هناك أ ن ه ا ر سمعتم ذكرها وهناك بحار البحر يختلف عن النهر طبعا هذه ا ل أ ن ه ا ر ا ل أ ر ب ع ة تتفجر من البحار ا ل أ ر ب ع ة أ ي ض ا هناك بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر هذه البحار تكون في أ ع ل ى ا ل ج ن ة في الفردوس ا ل أ ع ل ى سقفها عرش الرحمن الله أ ك ب ر تتفجر ا ل أ ن ه ا ر ا ل أ ر ب ع ة فالمؤمن يكون جالسا في قصره يعني ما يحتاج والله أ ن يذهب ويتعنى لهذه ا ل أ ن ه ا ر و ي ل ح ى الروح لنهر اللبن أ و لنهر العسل أ و لنهر الخمر أ و لنهر الماء يعني يتجشم له المشاق كما هو حال الدنيا ا ل آ ن إ ذ ا أ ر ا د الناس أ ن يستمتعوا بالمناظر و ب ا ل ط ب ي ع ة ا ل خ ل ا ب ة أ ي ن يذهبون إ ل ى ا ل أ ن ه ا ر إ ل ى ا ل أ م ا ك ن ا ل م ع ر و ف ة أ م ا في جنات النعيم هذه ا ل أ ن ه ا ر تجري من أ س ف ل هذه القصور لا يحتاج ا ل إ ن س ا ن إ ل ى أ ن يتعنى للذهاب إ ل ى هذه ا ل أ ن ه ا ر يشرب من أ ي ه ا شاء وحيثما شاء وكيفما شاء إ ن س أ ل ت أ ي ه ا المسلم عن مساكن أ ه ل ا ل ج ن ة فهي ث ل ا ث ة أ ص ن ا ف القصور والغرف والخيام قصور ا ل ج ن ة جاء ذكرها و في الكتاب و ا ل س ن ة قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت ا ل ج ن ة يوما والنبي قد ر أ ى ا ل ج ن ة ودخلها كما أ ن ه ر أ ى النار صلى الله عليه وسلم واستعاذ منها صلى الله عليه وسلم قال ر أ ي ت ا ل ج ن ة أ و دخلت ا ل ج ن ة ف ر أ ي ت قصرا من ذهب قصر من ذهب أ ن ا أ ر ي د ح ق ي ق ة أ ن تحاول أ ن تتصور هذا الجمال مع أ ن ه كلما جرى في بالك فنعيم ا ل ج ن ة بخلاف ذلك قال ف إ ذ ا بقصر من ذهب فقلت لمن قالوا لرجل من قريش أ و لرجل من العرب قال أ ن ا رجل من العرب ثم قالوا لرجل من قريش قال أ ن ا رجل من قريش يعني كان يود أ ن يكون له صلى الله عليه وسلم فقالوا هو لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فيقول صلى الله عليه وسلم فنظرت داخل القصر فوجدت ج ا ر ي ة يعني من الحور العين تتوضا ف غ ض ت بصري عنها صلى الله عليه وسلم قال ف أ خ ب ر ت عمر بن الخطاب بذلك فبكى عمر رضي الله عنه وقال أ و عليك أ غ ا ر يا رسول الله أ و عليك أ غ ا ر أ ن ك غ ض ت بصرك ولم تنظر إ ل ى هذه ا ل ج ا ر ي ة بناء هذه القصور أ ي ه ا الاحباب الكرام ل ب ن ة من ذهب و ل ب ن ة من ف ض ة ا ل ل ب ن ة يعني ا ل ط ا ب و ق ة الطوب ل ب ن ة من ذهب و ل ب ن ة من ف ض ة و ملاطها يعني كما يقولون ا ل ا خ و ة المصريين المصريون ا ل م و ن ة ا ل م و ن ة هي ا ل ا س م ن ت الذي يعني يتماسك ع ن ي ي الطوب عليه ملاطها المسك ا ل أ ذ ف ر المسك الخالص في الدنيا لن تجد مسكا خالصا ولو وجدت على فرض مسكا خالصا ليس كمسك ا ل آ خ ر ة ق ا ع د ة إ خ و ا ن ي ق ا ع د ة أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب إ ذ ا ق ر أ ت شيئا في ا ل ق ر آ ن الكريم أ و في ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة من وصف نعيم ا ل ج ن ة وكان هذا الشيء يتشابه مع شيء في الدنيا في الاسم ف إ ن م ا التشابه في ا ل أ س م ا ء فقط وليس في المسميات وهذا قاله عبد الله بن عباس هذا الصحابي الجليل ترجمان ا ل ق ر آ ن رضي الله عنه قال عندما ق ر أ قول الله تبارك وتعالى في س و ر ة ا ل ب ق ر ة و أ ت و ا به متشابها قال ليس في الدنيا مما في ا ل ج ن ة إ ل ا ا ل أ س م ا ء فقط في ا ل ج ن ة نخيل هنا نخيل في ا ل ج ن ة أ ع ن ا د هنا أ ع ن ا ب في ا ل ج ن ة فواكه هنا فواكه في ا ل ج ن ة قصور هنا قصور أ ن ه ا ر أ ن ه ا ر حور عين حور عين غلمان غلمان لكن قطعا ليست القصور كالقصور ولا النخيل كالنخيل ولا الفواكه كالفواكه ولا الا ا ل أ س م ا ء فقط تشابه ا ل أ س م ا ء أ م ا المسميات ح ق ي ق ة النعيم فلا تعلم نفس ما أ خ ف ي لهم من ق ر ة اعين جزاء بما كانوا يعملون قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ر ب ي تبارك وتعالى أعددت لعبادي, الصالحين. اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ليس هذا فقط ولا خطر على قلب بشر حتى خاطر لو خطر في ذهنك شيء غير موجود أ ص ل ا في الواقع حاولت أ ن تتصور نعيم ا ل ج ن ة هو ليس كذلك ولا خطر على قلب بشر إ ذ ن هذا بناء قصور ا ل ج ن ة لبنه ا من ذهب و ن ت من فضه هذا النوع ا ل أ و ل من مساكن ا ل ج ن ة القصور النوع الثاني من مساكن ا ل ج ن ة الغرف لكن لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوق لهم غرف من فوقها غرف م ب ن ي ة غرف من فوقها غرف هذه الغرف سبحان الله يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها يرى ظاهرها يعني لصفائها وجمالها وبياضها وشفافيتها يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها هذه الغرف مساكه الغرف غير القصور الغرف مساكن ع ا ل ي ة قال صلى الله عليه وسلم استمع لهذا الحديث جيدا قال إ ن أ ه ل ا ل ج ن ة مؤهل النار أ ه ل ا ل ج ن ة ليتراءون أ ه ل الغرف أ ص ح ا ب الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في ا ل أ ف ق يعني لو خرجنا في ل ي ل ة والسماء ص ا ف ي ة صافية تجد النجوم ت ت ل أ ل أ ترى بصيص نور ك ا ل ن ق ط ة في ص ف ح ة السماء من بعيد هذا الكوكب الذي يلمع انظر الى هذه ا ل م س ا ف ة ا ل ش ا س ع ة التي بينك وبين هذا الكوكب البعيد في ا ل أ ف ق كذلك أ ه ل الجنه في الدرجات الدنيا يرون أ ه ل ا ل ج ن ة في الدرجات العلا من أ ه ل الغرف كما نرى الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله لمن هي بعضكم ا ل آ ن ربما يدور في خلدي هذا السؤال لمن هي هذه الغرف أ ك ي د ص ع ب ة كيف الواحد سيحصلها هي ل ل أ ن ب ي ا ء هي للمرسلين هي ل ل ص ح ا ب ة للمجاهدين للعلماء لمن ثمنها سهل بسيط ميسر ما هو ثمنها قالوا قلنا لمن يا رسول الله قال هي لمن أ ط ا ب الكلام كلامه طيب ليس بالفاحش ولا بالبذيء ليس بالسباب ولا الطعان ولا اللعان كلامه طيب يا جماعه الخير هذا يحتاج إ ل ى م ش ق ة أ ن الواحد يكون كلامه طيب أ ب د ا أ م ر سهل و يسير ي ت ب س ن في و ج ه الخلق يدفع ا ل إ س ا ء ة ب ا ل إ ح س ا ن يعفو عن من ظلمه يسامح من أ خ ط أ عليه قال هي لمن اطاب, أطاب الكلام و أ ط ع م الطعام يطعم الطعام و نحن ا ل آ ن في شهر ا ل إ ط ع ا م والخير قال و أ د ا م الصيام أ د ا م الصيام الصيام سهل إ ذ ا اذا اذا اذا تعود عليه ا ل إ ن س ا ن يكون سهلا ميسرا قال و أ د ا م الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام ا ر ب ع ة أ م و ر سهله ة س ل ة يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه ن س أ ل الله أ ن ييسر لنا و لكم ما يحبه و يرضاه هي لمن أ ط ا ب الكلام و أ ط ع م الطعام و أ د ا م الصيام ا صوم اثنين ل و خميس ث ل ا ث ة أ ي ا م من كل أ س ب و ع ست من شوال ع ا ش ر ا ء عرفه ي د ي ن الصيام قليل دائم خير من كثير منقطع و لو أ ن تصوم يوما في الشهر أ م ا أ ن صمت ث ل ا ث ة أ ي ا م يسير ث ل ا ث ة أ ي ا م فهو صيام الدهر ل أ ن الحسنه بعشر أ م ث ا ل ه ا صم ث ل ا ث ة أ ي ا م من كل شهر سواء أ ي ا م بيض أ و غيرها يكون صيام الدهر يكون أ د م فالصيام و صل ي بالليل والناس نيا كل ص ل ا ة تصليها بعد ص ل ا ة العشاء كل ص ل ا ة كل ر ك ع ة تركعها بعد ص ل ا ة العشاء تعد من قيام الليل صليت العشاء صليت ا ل س ن ة تخشى ذهابه البيت تنشغل مع الزوجه والاولاد و و و فيذهب الوقت منك صل في المسجد حتى تضمن راس المال تضمن صل في بلس كل صلاه بعد العشاء تعد من قيام الليل صل ركعتين من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافرين و من قام بمائه ايه كتب من القانتين و من قام بالف ايه كتب من المقنطرين اصحاب القناطيل صل ركعتين في ظ ل م ة الليل ل و ح ش ة القبور إ ذ ن هذه الغرف لمن أ ت ى بهذه ا ل أ ر ب ع ه القسم الثالث و ا ل أ خ ي ر من أ ق س ا م مساكن أ ه ل ا ل ج ن ة قلنا القصور والغرف الثالث الخيام ولكن ليست كخيام الدنيا من, من, من الشعر والوبر و... لا خيام ا ل ج ن ة تختلف أ ت د ر ي ما هي م ا د ة خيام أ ه ل ا ل ج ن ة هي من ل ؤ ل ؤ ة م ج و ف ة ا ل خ ي م ة ل ؤ ل ؤ ة م ج و ف ة يعني ما تحتاج الى ارواق و أ و ت ا د و بيت شعر و من الوبر أ ب د ا ل ؤ ل ؤ ة م ج و ف ة هذه هي خ ي م ة أ ه ل ا ل ج ن ة قد يقول قائل طيب إ ذ ن هي ص غ ي ر ة ل ؤ ل ؤ ة مجوفه هي ص غ ي ر ة لا ما هي ص غ ي ر ة طولها ستون ذراعا طولها ستون ذراعا للمؤمن فيها أ ه ل و ن يعني من من من ستون ميلا و ل ي س ذراعا خ ط أ مني ستون ذراعا هذا طول الرجل في جنات النعيم ستون ذراعا كما قال صلى الله عليه وسلم على طول أ ب ي ه م آ د م ستون ذراعا في السماء لو قلنا الذراع لذراع بالر... بال... لل... الرجل معتدل نصف متر تقريبا هذا م ي حديث لا تقريبا فنصف متر يعني ثلاثين متر تقريبا على وجه التقريب ولا في الحديث قال ستون ذراعا هذا طول ا ل إ ن س ا ن في جنات ا ل ن ع ي م أ م ا ا ل خ ي م ة طولها ستون ميلا للمؤمن في هذه ا ل خ ي م ة من ل ؤ ل ؤ ة م ج و ف ة لاتساعها وعظم حجمها له في كل جانب أ ه ل و م لهني حور عين وزوجات و أ و ل ا د هناك حور عين وزوجات واولاد لا يرى أ ح د ه م ا ل آ خ ر تمتع و ل ذ ة يتقلب فيها المؤمن قد أ ط ل ت عليكم س أ خ ت م ب أ ع ظ م نعيم ل أ ه ل ا ل ج ن ة ولا الكلام فيها يطول س أ خ ت م ب أ ع ظ م نعيم ل أ ه ل ا ل ج ن ة أ ع ظ م من الحور العين و أ ع ظ م من ا ل أ ن ه ا ر و أ ع ظ م من البحار و أ ع ظ م من الطعام و أ ع ظ م من الثياب و أ ع ظ م من الطيور و أ ع ظ م من كل شيء أ ع ظ م نعيم في جنات النعيم ما هو قال صلى الله عليه وسلم ينادي مناد يا اهل الجنه ان لكم عند ربكم موعدا يريد ان ينجزكم ان الله لا يخلف الميعاد ف ي أ ت و ن من قصورهم ومن خيامهم ومن مساكنهم فيجتمعون في الواد ي ا ل أ ف ي ح واد ي متسع في جنات النعيم يسع لجميع أ ه ل ا ل ج ن ة فمنهم من يكون على منابر من نور ومنهم من يكون على منابر اللؤلؤ والزبرجد والياقوت ومنهم أ د ن ا ه م أ ق ل ه م م ن ز ل ة يكون جالسا على كثبان المسك كثبان المسك ثم ي أ ت ي ه م الجبار جل في علاه فيشرف عليهم ويقول يا أ ه ل ا ل ج ن ة سلام عليكم فيقولون اللهم أ ن ت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م فيقول الله تبارك وتعالى يا اهل ا ل ج ن ة أ ت ر ي د و ن شيئا سلوني فهذا يوم المزيد فيقولون أ ل م تبيض وجوهنا أ ل م تباعدنا عن النار وتدخننا ا ل ج ن ة قال سلوني فهذا يوم المزيد فلا يزال الجبار جل في علاه بهم ي أ م ر ه م أ ن ي س أ ل و ه فيجتمعون على ك ل م ة و ا ح د ة ربنا أ ر ن ا ننظر إ ل ى وجهك الكريم فيكشف الله تبارك وتعالى الحجاب وحجابه النور لو كشفه ل أ ح ر ق ت سبحات وجهه م ن ت ه ى إ ل ي ه بصره فيكشف الله تبارك وتعالى الحجاب فما اوتي أ ه ل ا ل ج ن ة شيئا أ ل ذ ولا أ م ت ع من النظر إ ل ى وجه الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة للذين أ ح س ن و ا الحسنى و ز ي ا د ة قال صلى الله عليه وسلم ا ل ز ي ا د ة النظر لوجه الله تبارك وتعالى في جنات النعيم فينظرون له سبحانه وتعالى في جنات النعيم ل أ ن ه م حرموا و آ م ن و ا به سبحانه وتعالى في هذه الدنيا كما جاء في الحديث أ ي ن عبادي الذين آ م ن و ا بي ولم يروني هذا يوم المزيد فيرونه سبحانه وتعالى عيانا ب أ ب ص ا ر ه م كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إ ن ك م سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر ل ي ل ة البدر ليس دونه سحاب لا شك في ذلك والذي رفع السماء بغير عمد أ ن المؤمنين سيرون ربهم في جنات النعيم ف ن س أ ل الله تبارك وتعالى أ ي ه ا الاحباب الكرام ب أ س م ا ئ ه ا ح س ن ى وصفاته أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م من أ ه ل هذه الجنان و أ ن يدخلنا ا ل ج ن ة بغير حساب ولا س ا ب ق ة عذاب و أ ن يزحزحنا عن النار فمن زحزح عن النار و أ د خ ل الجنه فقد فاز ن س أ ل ه سبحانه وتعالى في هذه ا ل أ ي ا م المباركات وفي هذه اللحظات العظيمات أ ن يرزقنا ل ذ ة النظر لوجهك الكريم اللهم ارزقنا ل ذ ة النظر لوجهك الكريم في غير ضراء م ض ر ة ولا فتنه م ض ل ة اللهم وكما جمعتنا في هذا المسجد في بيت من بيوتك في هذه الدنيا على ط ا ع ة من طاعتك في هذا الشهر الكريم ن س أ ل ك يا ربنا أ ن تجمعنا ووالدينا وجميع المسلمين س ر م د ي ة أ ب د ي ة في الفردوس ا ل أ ع ل ى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل صيامنا, اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أ ع م ا ل ن ا وثقل بها موازيننا اللهم اجعلنا ممن صام وقام هذا الشهر الكريم إ ي م ا ن ا واحتسابا فغفر له ما تم ق د تنزيل د م هذه الماده من موقع نداء الاسلام